Inna ma dunyatu fana, fana, إنما الدنيا يحتوي كمك الوحود إذا مات دنيا كباحر يحتوي كمك الوحود ولقد يكفيك منها أيها الطالب خود ولقد يكفيك من كل من فيها يموت ولعمري عن عم قليل كل من فيها يموت إنما الدنيا فلا ليس لي الدنيا تبوت إنما الدنيا كباحر يحتوي مكان واحد. إنما الدنيا كذعر يحتويه مكان واحد. فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفور. فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها. أو تحلى بالسكوت قلب خير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. الا انما الدنيا كباحر يحتوي كما وحود Jezu, Jezu, Jezu,